والمؤلف هنا في قوله وقول ينزل الجبار في كل ليلة يشير إلى الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ينزل الله سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى أيش حين يبقى ثلث الليل الآخر حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى إن هذا الحديث أغيض حديث للجهمية. قال إن هذا الحديث أغيض حديث الجهمية. يقول لم يغض الجهمية حديث كهذا الحديث. لأن الجهمية ينفون النزول عن الله سبحانه وتعالى. وهنا يثبت النزول. فإن هذا الحديث إيش؟ يغيض الجهمية. يغيض الجهمية. وهو من أغيض الأحديث. بل فإنه قال الدانيمي أنه أغيض. إنه أغيض. حديث للجحمية ونزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا هنا النزول هو صفة من صفات الله ولكن هل هو صفة من صفات الله الفعلية أم من صفات الله الذاتية؟ من صفات الله الفعلية الاختيارية من صفات الله الفعلية الاختيارية يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل متى شاء كيف شاء إذا شاء أن الله سبحانه وتعالى ينزل متى شاء كيف شاء وإذا شاء وهذا الحديث المتفق عليه المتفق عليه هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواتر يعني حديث النزول حديث النزول هو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك جمع من أهل العلم كما حكى ذلك جمع من أهل العلم واتفقوا على أنه من الأحاديث المستفيضة المشهورة يعني هم اختلفوا هل هذا من الأحاديث المتواترة هذا قال به بعضهم ولكن الجميع اتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة والمستفيض المشهور هو ما كان دون ما كان دون المتواتر وقالوا إن حديث النزول من الأحاديث المشهورة المستفيضة وقد روى هذا الحديث يعني روى حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا رواه 28 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا قال بعض أهل العلم إنه من إيش من الأحاديث المتواترة قالوا إنه من الأحاديث المتواترة وهذا الحديث حديث النزول شرحه وجمع طرقه جمع من أهل العلم شرحه وجمع طرقه وألف فيه تأليفا مستقلا جماعة من أهل العلم منهم الثرى رحمه الله تعالى وكذلك أبو بكر الصابوني رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغيرهم هؤلاء هؤلاء الدارخضني وشيخ الإسلام والصابوني أبو بكر الصابوني والذهبي وغيرهم هؤلاء أفردوا لمسألة النزول تصنيف ومؤلفات مستقلة جمعوا فيها طرق الحديث وشرح الحديث شرحا مو شرح الحديث شرحا وافيا أزالوا فيه كل إشكال ولبس أزالوا فيه كل إشكال ولب في حديث النزول هنا اختلفت الروايات اختلفت الروايات في تحديد وقت النزول هل هو في ثلث الليل الأول أو في منتصف الليل أو في ثلث الليل الآخر اختلفت الروايات على ست جاء حديث النزول على ست روايات إحدى الروايات أنها ثلث الليل الآخر وبعض الروايات على أنها الثلث ثلث الليل أو النصف على أنه ثلث الليل الاول او نصف الليل قال لكم معنا الروايه الاولى الثلث الاول ثلث الليل الاخر والروايه الثانيه او لو الثلث الاول او النصف والروايه الثالثه النصف يعني هنا بالشك وهنا بالجزم النصف والروايه الرابعه النصف او الثلث الاخير والروايه الخامسه الثلث الاول والروايه السادسه الاطلاق كيف الإطلاق؟ يعني أن الله ينزل في كل ليلة ولم يحدث أيوة. ولم يحدد، نعم؟ نعيد؟ طيب من يعيد لنا الروايات؟ من يعيد؟ نعم؟ الأولى أنه الثلث الأخير الأولى الثلث الأخير والثانية؟ الثلث الأول أو النصر؟ والثالثة؟ والثالثة النصر والرابعة؟ النصر النصر. النصر أو الثلث الأخير والخامسة؟ هذا الثلث الأول والسادسة هذا الإطلاق يعني في كل ليلة وأطلق ولم يحدث أول الليل ولا أوسطه ولا أحلى. آخرة طيب قالوا كيف نجمع بين هذه الروايات الروايات بين مصححين ومضاعف ولكن جملة منها من الروايات من الحديث الصحيح ولكن قال بعض أهل العلم الجمع يكون بحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، حمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة. يعني كل ليلة تحمل على إيش رواية المقيدة. وأما التي بمعنى أو وهي الثانية، يعني قلنا إيش طرد الأول أو, أو النص. فإن كانت للشك قالوا إن كانت للشك هنا، فالمذوم به مقدم مقدم على المشكوك فيه. طيب نقدم على المشكوك فيه هذا إن كانت للشك فنكون حين إذن نطرح كم رواية روايتين الأولى المطلقة قلنا نتحمل على المقيدة وانتهى الإشكال وهذه إذا كانت للشك وزيلت فيكون بقي كم رواية أربعة. أربعة وإن كانت للتردد بين حالين يعني ليست للشك إذا كانت أول هنا للتردد بين حالين وليست للشك فيجمع بين تلك الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تأخر الليل عند قوم وتقدمه عند آخرين يعني يقال يحمل على أن الليل هنا يختلف باختلاف الأماكن باختلاف خطوط الطول والعرض باختلاف خطوط الطول والعرض فمثلا الليل هنا يعني الساعة الآن تكون الثامنة مساء هنا في مكة. تكون في غير مكة مثلا فيما يتعلق بمثلاً الأمريكتين. يكون الوقت عندهم الآن، هاه؟ في آخر الليل يعني قريب من الصباح. قريب من الصباح. يعني إذا جاءت الساعة الثانية عشرة، جاءت الساعة الثانية في الليل يكون هذا عند الأمريكتين في. المصر. في تقريبا بعد الظهر بعد الظهر في منتصف الظهر يعني قريب من العصر أو بعد العصر ويكون في غيرها كذلك الشاهد أن الليل اللي اللي يختلف من مكان لآخر فقالوا إن الروايات جاءت تحمل على هذا إذا قلنا ثلث الليل الأول فهو ثلث الليل الأول عند قوم ونصف الليل عند آخرين ومثل هذا القول قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومثل هذا القول قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن الجمع قالوا كيف نجمع بين قوله النصف أو الثلث الأخير أو النزول في الثلث الأول؟ قالوا إن النزول يكون في الثلث الأول. نزول الله سبحانه وتعالى يكون في الثلث الأول. وأما قوله من يدعوني القول هذا فإنه لا يكون إلا في إيش؟ في النصف والثلث الأخير. فانه يكون في النصف والثلث الاخير يقولون أن, ان الله ينزل في ثلث الليل الاول فاذا جاء نصف الليل وثلثه الاخير فانه يقول من يدعوني الى اخر الحديث فقالوا ان النزول في الثلث الاول واما القول فهو في ايش نصف ثلث الليل والنصف والثلث الاخير وقيل ان جميع الاوقات الوارده ينزل فيها وقيل انه ينزل في جميع الاوقات الواردة الشاهد حتى ولو اختلفت الروايات هنا، فإنه يقال إن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، إلى السماء الدنيا في كل ليلة، في كل ليلة. والليالي تختلف باختلاف الأماكن والأزمان، تختلف باختلاف الأماكن والأزمان. وقال بعض آن العلم إن رواية الثلث الأول شاذة. قالوا إن رواية الثلث الأول شاذة. ورواية نصف الليل قليلة وأرجح منها رواية ثلث الليل الآخر لأن الراوينة لها أكثر والراوونة لنصف الليل أقل من الراوينة لثلث الليل الآخر وبهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بالشدود الثلث الأول وقال بأن نصف الليل هي من الروايات القليلة وشيخ الإسلام يقول قد يعني أيضا يمكن الجمع بين الروايات بأنه يحمل هل الليل هل الليل ينتهي بطروع الفجر أم بطروع الشمس فإن قلنا بطروع الشمس فإذن قسمة تختلف. نعم فيكون الثلث هنا نسبي الثلث نسبي, نسبي مبنيا على الخلاف والنصف كذلك نسبي مبني على الخلاف وإن قلنا أنه إلى طروع الفجر كذلك هذا مما قال به أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طيب نكمل على عجل حتى لا يداهي الوقت لننتهي مما يتعلق لصيبة النزول لله سبحانه وتعالى من المسائل أنه هل ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته أو لا هل هو ينزل بذاته إلى السماء الدنيا أم لا ينزل بذاته قيل ينزل بذاته وهو قول طائفة من أهل الحديث وروي ذلك في حديث مرفوع لكنه لا يثبت رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث مرفوع ولكنه لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف هذا القول يقول إن الله ينزل إلى السماء بإيش؟ بذاته. القول الثاني أنه لا ينزل بذاته هذه الأقبال كلها عند من ؟ عند أهل السنة القول الثاني أنه لا ينزل بذاته القول الثالث يقولون ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته بل نطلق بل نطلق اللفظ كما أطلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرتلة ذكر ابن القيم في الصواعق المرتلة يقول نثبت النزول لا نقول نزول بذاته ولا بغير ذاته نطلق ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الذين تكلموا قالوا ينزل بذاته اضطروا إلى هذا الكلام لما خالف لما دخل أهل الشأويل أرادوا أن ينفوا النزول وأرادوا أن يشبهوا قالوا كيف ينزل بذاته يلزم من هذا خلو العرش فإذا قال العرش والله منزه سبحانه وتعالى عن خلو العرش منه فنضطر إلى أن نقول إنه لا ينزل بذاته فاضطر بعض أهل السنة إلى الإسيام بلفظ الذات لماذا؟ لإزالة هذا الإشكال لإزالة هذا الإشكال أيضا من المسائل المتعلقة بالنزول أنه هل يخلو منه العرش إذا نزل هل يخلو منه العرش أم لا؟ أيضا على ثلاثة أقوال أهل السنة قيل إنه يقلوا وقيل إنه لا يقلوا وقيل بالتوقف قال جماعة نتوقف لا نقول قيل إنه يقلوا منه العرش لأنه إذا نزل فإنه يقلوا ولكن الصواب في هذا ما قاله شيخ الإسلام إنه لا يقلوا أن منه العرش إنه لا يقلوا منه العرش فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرش ولا نقول يقلوا لأن الذين قالوا يقلوا قاسوا نزوله بنزول العباد أنا الآن لو أردت النزول إليكم فلا بد أن يخلو هذا المكان لماذا لأنني بشر ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالبشر لا يقاس بالبشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا بذاته ولا يخلو منه العرش ينزل نزولا حقيقيا وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهذا هو الصواب أنه لا يخلو منه العرش كما ذكر ذلك شيخ الإسلام قول المؤلف هنا إلى طبق الدنيا يعني إلى طبق السماء الدنيا إلى طبق الدنيا ليس الحياة الدنيا وإنما طبق إيش؟ السماء الدنيا أخذ من قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا فالطباق هنا جمع إيش؟ جمع طبق فلما كان السماء الواحدة طبق فيكون السبع كم طبق سبع فيكون جمع طباقا فقوله إلى طبق الدنيا يعني إلى طبق السماء الدنيا أيضا قوله روى ذاك القوم لا يرد حديثهم يشير هنا إلى رواية أبي هريرة وابي سعيد الخدري وغيرهما فيما يتعلق بنزول الله سبحانه وتعالى ويشير أيضا إلى من أخرج الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد والزارة قطني وغيرهم كالبخاري ومسلم وأحمد والزارة قطني وغيرهم فالشاهد أن المراد بقوله روى ذاك قوم يعني إما من الصحابة أو من أهل الكتب الصحاح والمثانيد وغيرها فهؤلاء روى ذلك روى هذا قوم لا يرد حديثهم قوله مستملح يعني يضرب المنش من الله سبحانه وتعالى كقوله المستغزر والمنح هنا العطية المنح العطية مأخذ من الملحة وهي العطية استمنح يعني طلب العطية ومستمنح خيرا يعني وطالب خيرا يعني طالب العطية طالب العطية هذا معنى طاول الناظم هنا رحمه الله تعالى وإلى هنا نقف والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولعل الأسئلة ترجى في الدرس القادم إن شاء الله